أين سنموت وكيف سنموت ومتى سنموت لا يعلم ذلك أحد إلا الله ولو قبلت ربنا على الحال ده تنقصيب كبير ألسيت لقاء الله واللحدة والثرى ويوما عبوسا تشرب فيه النواصي الموطق قريب قريب جدا أبقرم إلى أحدكم من شراك نحن لابو أنت مش عارف أنك أتموت حضرتك خايف حضرتك خايفة حد فيك وخايف يموت خبالك المشكلة مش في الموت نفسه المشكلة في اللي ضعج منات ثم حشل ثم نشر وتوبيق وأموال عظام اعمل حسابك أن أنت أتموت دي دم دلوقتي. دم دلوقتي. احرص كل الحرص ألا تموت على معصيه لا تغتر بقوتك فالله أقوى ولا تغتر بجاهك فالسلطان لله ولا تغتر بمالك فالله الذي أغناك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن كن بالله الغرور فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك والله من مالك إلا الأكفان فلا تدري يا عبد الله إذا نمت سيأتي عليك الصباح وهل إذا أصمحت سيأتي عليك المساء الخروف من الموت لما يزخن القلب يتحر فلنحرز دائما. أن نعمل الأعمال الصالحة وأن نتكلم إلا بالكلمات الطيبة ما بالنا نكره الموت الإنسان وهو رائد على سير الموت وحاسس أن روحها تخرج انقطع التعلق بالأسفل صارت الدنيا وراء ظهاره هناك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولانا الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون من علامات حسن الخاتمه الموت على عمل صالح يوم الحشر قد عملت أناس فصلوا مما خافته وصاموا فلحق نفسك لو ما قلتش مسلم تسلم ولو كنت مسلم لكن عاصي توب الى الله توب الله انا والله لو علم الانام لما خلقوا لما غفلوا وانا لقد خلقوا يوم لو راته عيون قلوبهم ساح وما